جابك <تصفيق> <تصفيق> الحظ جابك لعندي وخلاك تطلب رضايا قصدت اني احبك وانت اللي تجري الحظ جابك لعندي وخلاك تطلب رضايا اني احبك وانت اللي تجري ورايا الله يا فرح قلبي معقوله خلي معي الله يا فرح قلبي معقوله خلي معي الحظ جابك لعندي وخلاك تطلب رضاي الحظ جابك لعندي وخلاك تطلب رضايا اتمنى تشوفك صدفة في صهرة في مكان كتبت عالك في حروفك وبست اسمك كمان انا اتمنى تشوفك صدفة سهرة في مكان كتبت علك في حروفك وبست اسمك كمان الله يا فرح قلبي معقول أخلي معايا الله يا فرح قلبي معقول أخلي معايا الحظ جابك لعنبي تطلب رضايا الحظ جابك لعندي تفلاك تطلب رضايا Oh Allah لو كنت قدري بعشقتي انت هايم اجيك بالحب اجري ونعيش في فرح دايم Oh Allah لو كنت قدري بعشقتي انت هايم اجيك بالحب اجري ونعيش في فرح دايم الله يا فرح قلبي معقوله اخلي معايا الله يا فرح قلبي معقوله اخلي معايا الحظ جابك لعندي وخلاك تطلب رضايا الحظ جابك لعندي وخلاك تطلب رضايا